قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة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 Waburzat الجحيم ulimen yara F'ama man tığa W'afer al-hayata al-dunya F'inna الجحيم هي المأوى W'ama man khaf mqam ربه W'naha'a n'fsa'an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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشرية أو <بحاها>